اسالك بالله العظيم الصادق ينام عن الصلوات اسألك بالله العظيم الصادق ينام عن الصلوات أليس النوم عن الصلوات من علامات المنافقين أليس التخلف عن الصلوات والتكاسل في اداء الطاعات من صفات المنافقين والعياذ بالله فأين صليت اليوم صادقاً كنت أم كنت من الكاذبين من أعظم مجالات الصدق أن نصدق مع النفس أن نصدق مع أنفسنا ومن صدق مع الله صدق مع نفسه من أعظم مجالات الصدق أن نصدق مع الآخرين أن نحب للآخرين كما نحب كما نحب لأنفسنا اتقوا الله عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أتدرون من الصادق الصادق هو الذي يصدق في توبته الصادق هو الذي يصدق في توبته وفي رجعته وإنابته إلى ربه تبارك وتعالى لذلك جاء في سياق سورة التوبة بعد أن ذكر الله من أخبار الثلاثة الذين خلفوا ثم قال الله في الآية التي تليها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اي كونوا مع الذين تابوا وصدقوا في توبتهم ورجعتهم وإنابتهم إلى ربهم تبارك وتعالى اسمع بارك الله فيك كثير يتوب ولكنه يكذب في توبته ويتمادى في خطئه وزلته تناسى أن الله يمهل ولكن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون.